بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب مبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم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 ربَّنَا كشف عَنَّا العذابَ إِنَّا مُؤمِنُونَ أَنَّا لَهُم الْذِكْرَى وَقَدِ جَاءَهُم رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعْلَمُ مَجْنُونٍ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعذابِ قَلِيلًا إِمَّا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطُشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عُذْتُ بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أنها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 إن شجرة الزقوم طعام الأذيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 111. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 112. ذق إنك أنت العزيز الكريم 113. إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين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 6 إنهم مرتقبون